م و س ل ع ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م للعلوم ا ل ك ا ا ل ا م ب ي ن إ ه اسماء الله ع ك م ت الحسنى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 قالوا يا أ ب ا ن ا إ ن ا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا, يوسف عند متاعنا فاكله الذئب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 أكثر الناس لا ل ي ع م وكذلك ن آتيناه ولما بلغ أشده ح م وعلما و ك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت ا ل أ ب و ا ب وقالت هيت لك قال معاذ الله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 وشهد شاهد من أ ه ل ه ا إ ن كان قميصه قد من قبل ف ص د ق ت و هو من الكاذبين و إ ن كان قميصه قد من دبر ف ك ذ ب ت و هو من الصادقين فلما ر أ ى قميصه قد من دبر قال إ ن ه من كيدكم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 إنا ل ن ر ا ه ا في ل ا ل م ب ي ن ف ل م ا سمعت ب م ك ر ر ه ن أ س ل ت إ ل ي ه ن و ل ع ت ت ل ه ن متكأ و آ ت ت ك ل و ا ح د ة م ن ه ن س ك ي م ا ق ا ل ت اخرج ع ل ي ه ن لما ر أ ي ن ه أ ك ب ر ن ه وقطعن ايديهن وقلن حاج لله, لله ما هذا بشرا ان هذا إ ل ا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتن ن ي فيه ولقد ر ا و ت ه عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن و ل ي ك و ن من ا ل ص ا غ ب ي ن قال رب السجن أ ح ب إ ل ي مما يدعونني إ ل ي ه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 م ا أنزل ا ل ل ه ب ه ا من س ل ط ا ن إن ا ل ح ك م إ ل ا ل ل ه أمر أن ل ا ت ع ب د و ا إ ل ا إياه ذ ل ك ا ل د ي ن ا ل ق ي م ولكن أكثر ا ل ن ا س ل ا ي ع ل م و ن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 بعد ذلك ع ا م ف ي ه ي غ النابلسي ث ا ه يعصرون و ق ا ل ا ل م ل ك ا ت و ن ي به ف ل م ا جاءه ا ل ر س و ل ق ا ل إلى ارجع ر ب ي قال ارجع إ ل ى ربك ف ا س أ ل ه م ا بال ا ل ن س و ة ا ل ت ي قطعن أ ي د ي ه ن إ ن ربي بكيدهن عليم قال ما ف ط ب ك ن إ ذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا ح ا ش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز ا ل آ ن حصحص الحق أ ن ا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين 「私 بالغيب وأن الله لا يهدي كيدا は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名 ل أ م ل ا ر ة إن ربي غ موسوعه ر ر ح ي النابلسي م ل ك ا ت و ه أ س ت خ ص ه ل ن ف ف للعلوم م ا الاسلاميه د ي ن ك ن أ م ي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 فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل, من الكيل فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون قال هل امنكم عليه إ ل ا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله ف ا خير ح ظ موسوعه أ ر النابلسي ر ل ا ع ه ل و ج د و ا ا ب ض ع ت ه م ردت إليهم ق ا ل و ا س ل ا ن ا م ا ن ب غ ي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 قال معاذ الله أ ن ناخذ إ ل ا من وجدنا متاعنا عنده إ ن ا اذا لظالمون فلما ا س ت ي أ س و ا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم أ ل م تعلموا ان أ ب ا ك م قد أ خ ذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح ا ل أ ر ض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق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 شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ع ن و ذات ل على مضمون اجتماعي ل ح ز ن فهو ك م قالوا تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حرضا, حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال إ انما اشكو بثي وحزني الى الله قال إنما أشكو ا ن ا اشكو بثي وحزني إ ل ى الله و أ ع ل م من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله إ ن ه لا يياس من روح الله إ ل ا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أ ي ه ا العزيز مسنا واهلنا الضر, مسنا وأهلنا الضر وجئنا ب ب ط ا ع ة م ز ج ا ت ف أ و ف ل ن ا الكيل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 واتوني ب أ ه ل ك م أ ج م ع ي ن و ل م ا ف ص ل ت ا ل ع ي ر ق ا ل أ ب و ه م إني ل ا س ل ا إ ن ي لأجد ه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 وقال ر العرش وخروا ف ع على أبويه و له سجدا وقال يا أ ب ت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ردي حقا وقد أ ح س ن بي إ ذ أ خ ر ج ن ي من السجن وجاء بكم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 و م اسماء ي ن أَكْثَرُهُمْ ب ل ل ه إ الله وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أن تَأْتِيَهُمْ غاشية مِنْ غَاشِيَةٌ أَن عَذَابِ ا أَوْ تَأْتِيَهُمُ الحسنى س ا ع ة أ و ت أ ت ي يوم الساعه بغته وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أ د ع و إلى الله أدعو الى ل ل ه أدعو إ الله على ب ص ي ر ة أ ن ا ومن اتبعني وسبحان الله, وسبحان الله وما انا من المشركين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 وأنهم شركه ذ ب الهدى ج ا ش ر ك ا دعويه ا ي ر ربحيه أ ذات ل ق م ا ض م ج ر م ي ن لقد ك اجتماعي ن في ق ص عبرة ل أ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه, وهدى ورحمة لقوم يؤمنون